الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفل بعض من يبعث من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فعنه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما قسم في النفل في النفل هذه اللفظة عند مسلم وليست عند البخاري فلو أنها حذفت يكون قسم للفرس سهمين وللرجل سهما وبهذا يكون المتبادر أن هذا القسم إنما هو من الغنيمة أن ذلك ما يستحقه المقاتل إن كان معه فرس أو لم يكن معه فرس لكن حينما قال قسم في النفل هنا يرد السؤال هل المقصود بالنفل هو ما يعطى لبعض المقاتلين يعني العطية من غير استحقاق في أصل الشرع معلوم أن ما يعطاه المقاتلة من سهامهم إنما هو حقهم في الغنيمة الغنية يقال لها نفل، والله عز وجل يقول يسألونك عن الأمفال يعني الغنائم، ويقال للعطية من غير استحقاق يقال لها نفل أيضاً، فما المراد به هنا قسم في النفل للفرس سهمين، فهل المراد به ما يعطيه الإمام؟ أو الأمير لبعض المقاتلة مما يزيد على سهمانهم من الغنيمة الظاهر والله تعالى أعلم أن المراد بذلك ما يكون على سبيل الاستحقاق أنه نصيب المقاتلين و. قوله هنا قسم في النفل للفرس جاء في رواية عند البخاري يوم خيبر قسم في النفل يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهما لو بقينا مع هذه الرواية بمجردها فإنها تحتمل أن يكون للفرس يعني مع صاحبه مجموع ما يعطاه الفارس لا يزيد عن السهمين وللرجل يعني الذي ليس معه فرس سهم واحد يحتمل لكن هذه الروايات جاء ما يوضحها صحيح البخاري في رواية للفرس سهمين ولصاحبه سهما هذه صريحة فيكون المجموع ثلاثة لصاحب الفرس واحد وللفرس سهما وأيضا فسره نافع مولى ابن عمر قال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم وجاء عند أحمد وأبي داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم له سهم ولفرسه سهمان هذه الروايات توضح المراد وجاء عند أبي داود أيضاً وبن ماجح واللفظ له عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان وللرجل سهم وأصله في الصحيحين وجاء عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما وأمه سهما طبعا السهم اللي للأم هو سهم من سهم لو القربة لهذا الاعتبار ليس من يعني من الخمس نعم لكن السهم الذي أعطاه للزبير هو سهم المقاتلة قال وفرسه سهمين فيكون مجموع ما أعطيه الزبير لنفسه ثلاثة واحد له واثنان لفرسه والسهم الرابع لأمه باعتبار أنها من ذوي القربة وفي لفظ عند النساء ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير أو يوم خيبر للزبير أربعة أسهم سهما للزبير وسهما لذي القربة لصفيه أم الزبير وسهمين للفرس إذن قوله صلى الله عليه قول ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما يعني الرجل صاحب الفرس وليس الذي يكون بغير فرس على رجليه أو على حمار أو على بعير أو بغله. وعلى كل حال هذه الأحاديث واضحة ومصرحة بأن للفرسي سهمين وللفارس سهم. فيكون مجموع ما يعطاه ثلاثة. هذا الذي يعني عامة أهل العلم. ولا ينبغي العدول عن هذا فالنصوص متضافرة في الدلالة عليه ومن يخالفهم قليل وقد يتشبثون ببعض الأدلة أو الروايات التي لا تقاوم هذه الروايات بحال من الأحوال على كل حال الفرس الذي يستحق السهمين بعض أهل العلم يقولون هو الفرس العربي الأصيل وذلك أن الفرس العربية الأصيلة تحسن الكر والفر ويكون لها بلاء في القتال بخلاف البرذون والهجين والمقرف، فالهجين هو الذي يكون أبوه عربي وأمه غير عربية، والمقرف هو الذي تكون أمه عربية وأبوه غير عربي. وأما البرذون فهو الذي يكون أعجمياً لأبويه فهذه لما فتح الصحابة رضي الله عنهم بلاد فارس وبلاد الروم وجدوا هذا النوع من الخيول وهي خيول ضخمة في مبنائها وهيئتها لكن لا تحسن الكر والفر في القتال تنظروا فيها هل يجرى لها ما يجرى للفرس العربي أو لا فبعض أهل العلم رأى أنها ليس لها هذا البلاء يعني الفرس العربية تسرع في القتال جدا أولا هي سريعة سريعة جدا وقصيرة إلى حد ما مقارنة بتلك ودقيقة القوائم وبناؤها في جسدها يساعدها على مزيد من المرونة، فهي تسرع في المطاردة، ثم بعد ذلك يمكن بلحظة أن تنقلب إلى الناحية الأخرى، فيفر، ثم بعد ذلك ينقلب من الناحية الثانية فيستقبل المقاتل بالرمح، وإذا جاء السيف على رأسه بحركه سير تنزل تحت، فيطير السيف في الهواء. فيستطيع المقاتل أن يضربه بعد أن يطيش صيف العدو فعندها قدرات فنون في القتال كانوا يدربونه ويعتنون بها لربما أعظم من عنايتهم بأولادهم ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تأديب الرجل ولده وفرس أنه ليس ذلك من الله الباطل ولذلك رأى بعض أهل العلمة والمذهب عند الحنابلة أن غيرها من الهجين والبردون والمقرف أنه لا يقسم له هذا القسم لا يكون للفرس سهما وإنما يكون كالحمار والبعير لا يعطى إلا سهم واحد لصاحبه فقط والذي عليه الجمهور أنه يقسم لها قسم الفرس لأنها داخلة في جملة الخيل وهماهما يكن، فإنها لا تقارن بالحمر والجمال فالخيل لها بلاء في الحروب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة وهذا يشمل أنواع الخيل وإن كانت تتفاوت في مراتبها ودرجاتها وبلائها فيرون أن على كل حال أما التفريق بين بين الأصيل وغير الأصيل فلم يرد فيه حديث صحيح ما فيه لا يصح وبناء عليه يقال الأصل عدم التفريق وأن لفظ الفرس يشمل ذلك جميعاً، وإذا فرق أحد بينها، فإن هذا يحتاج يحتاج إلى دليل، ولذلك ذهب الأئمة ثلاثة غير الإمام أحمد إلى أنه إلى أن الأصيل كغيره لا فرق من هذه الحيفية. طيب إذا كان معه أكثر من فرس هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قسم للفرس سهمين طيب إذا كان معه أكثر من فرس فأهل العلم يقولون الحنابلة يقولون لا يقسم لأكثر من فرسين يعني لو واحد مع عشرة خيول هل يعطى لكل واحد من هذه الخيول أيضا سهمان؟ الجواب لا. فالحنابلة يقولون إذا كان له فرسا فإنه يقسم لها لكل فرس سهمان. وإذا كان أكثر من ذلك فلا. والجمهور يقولون لا يقسم إلا لفرس واحد. وما زاد فإنه لا عبرة به لأنه إنما يركب الفرس الواحدة وعلى كل حال الذين قالوا إنه يقسم للفراسين تعرفون في الحرب الخيل تحفة لا سيما مع طول المسير وهذا مشهور ومعروف ولذلك يضعون تحت حوافرها تطع من الحديد ومع ذلك تحفى وتتعب فيعاقبون الخيل يركب من هذه إلى هذه وتكون أنشط لها في القتال بل إن بعضهم يجلس الأيام لا ينام إلا على ظهر الفرس لا يقف اقرأوا في تراجم بعضهم مثل محمود سبكتكين وأمثال هؤلاء بعضهم كان يجلس أربعة أيام ما ينزل إلى الأرض، يركب من فرس إلى فرس، من فرس إلى فرس، ويواصل المسير حتى يفجع العدو، ومعه حفنة قلّ عشرات من أصحابه، ثم تأتي المئات، ثم تأتي الألواف، بعد يومين أو، فالشاهد أن ال أنهم كانوا ي... لربما في أوقات الساعة والإمكان واليسار يعاقبون أكثر من فرس، يعتقبون عليها فالشاهد أما غير الخيل فإنه لا يسهم لها بالاتفاق سأن معه بغل معه حمار معه فيل لا يسهم لها جمل سيارة كل هذه لا يسهم لها طائرة لو فرض أنه يملك هذه الطائرة فعلى كل حال الحديث الثاني عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش الآن, هذا الآن ينفل هل هذا التنفيذ مثل الأول قسم في النفل أو في النفل للفرس سهمية أو أنه هنا ما, يعطى ما يعطيه الإمام لسرية أو لبعض الجيش زيادة على ما يستحقون من السهمان هذا كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش المراد بالتنفيل هنا ما يعطاه هؤلاء زيادة على السهمان لأنه قال سوى قسم عامة الجيش لكن يبقى النظر في هذا التنفيل هل هو من أصل الغنيمة أو يكون من الخمس؟ من أين يكون أو يكون من خمس الخمس العلماء مختلفون في هذا بعضهم يقول يؤخذ من أصل الغنيمة والشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول لا مانع من أخذه كما سبق من أصل الغنيمة والذين يمنعون يقولون فيه إجحاف بالمقاتلين هذا حقهم الأربعة أخماس والذين يقولون ليس فيه إجحاف يقولون هؤلاء أبلوا فلمانع من التفضيل إذا كان لأمر معتبر لا على سبيل المحابات قل لا يفضل بينهم بين المقاتلين محاباتا لأحد فيستوون لكن الذين قالوا يجوز قالوا إذا كان لأمر ظاهر معلوم كان يكون هذا الإنسان أبلى بلاء حسنا فإنه يعطى أكثر مما يعطاه غيره لكن إلى أي حد كثير من أهل العلم يقولوا لا يزيد على الثلث من سهمانهم من سهمان المقاتلين يعني الأربعة أخماس لا يزيد على الثلث لألا يضر بالآخرين يعني له أن ينفل سرية ونحو ذلك بما لا يزيد عن الثلث طيب منين أخذوا الثلث؟ أخذوه من أشياء منها كما سيأتي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في الرجعة بالثلث وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث في مسألة الوصية والثلث كثير قالوا لا يزيد مع أن هذا ليس محل اتفاق من أهل العلم أن يقول لا مانع من الزيادة إذا رأى الأمير ذلك لكن التحديد كون النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل هذا يدل على التكرار هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل, هل يدل على التحديد هل منع لم يمنع فهل فعله المجرد يدل على التحديد مثل مسألة السفر مسافة السفر ومدة السفر تماما لكن في مثل هذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم، من أجل أن يكون هناك ضرر يلحق بالبقية والأحواط مع أنه ليس هناك دليل واضح يحدد يحدد القدر الذي يعطاه هؤلاء إذا قلنا إنهم يعطون من أصل من أصل الغنيمة وليس من الخمس وعلى كل حال مسألة النفل هذه من أين تكون يبدو أن الإشكال فيها أنه موجود منذ عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضهم قضية عندهم يبدو فيها شيء من الاختلاف وعدم الوضوح ليست قضية واضحة جدا يتفقون عليها وهذا فيه رابه اعتبارا مصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه في الغزوات ومع ذلك قضية النفل هذه ولذلك ذررت أن تنظر مثلا في أقوال المفسرين من الصحابة فمن بعدهم في قوله ويسألونك عن الأنفال ما هي الأنفال كلام طوي جدا حتى في الفي في خلاف كثير وهذه الرواية قد توضح هذا وهي ما أخرجه أبو داود وهي رواية ثابتة عن مفحول قال كنت عبدا بمصر لامرأة من هذيل فأعتقتني فما خرجت من مصر وبها علم schöne إلا وقد حويت عليه فيما öğren ثم أتيت الحجاز فما خرجت وبه علم إلا وقد حويت عليه فيما أورى ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا وقد حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الشام فغربلتها وعن الشام هي الأهل الشام كما قال شيخ الإسلام هم أعلم الناس بالمغازي يقول فغربلتها كل ذلك أسأل عن النفل ما ترك شيء هذه الأمصار التي فيها العلم علماء مصر حجاز والعراق والشام يقول فما أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حتى لقيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي فقلت له هل سمعت في النفل لي شيئا قال نعم سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأ والثلث في الرجعة وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس وفي أخرى كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل حتى هذه اختلفوا في معناها ما المراد به بعضهم يقول كان ينفل الثلث بعد الخمس في الرجعة والربع في البدأة من مقصود البدأة بعضهم يقول وهذا قول الأكثر يقولون في البدء يعني أن الجيش يسير إلى العدو فتذهب سريع من الجيش لناحية أو نحو ذلك فيغنمون فيعطون الربع بعد الخمس ما معنى بعد الخمس يعني يفرز الخمس الذي يخمس إلى خمس تقسام ثم يعطون الثلث منين من أصل الغنيمة هذا هو ظاهره طيب لا يعطون الربع عفوا بعدما يخرج الخمس من أصل الغنيمة وفي الرجعة قالوا إذا قفل الجيش راجعا من أرض العدو فإنهم يعطوا وأرسل الأمير سرية إلى ناحية أو إلى العدو فإنهم يعطون الثلث لماذا يعطى في البدء الربع وفي الرجعة الثلث قالوا في البدء النفوس أنشط ومتطلع عن القتال وحماسة الجنود عالية جدا والروح المعنوية مرتفعة والجيش من ورائهم هذه سريع انطلقت وتعلم أن الجيش سند لا فيعطون الربع فقط ما يحتاجون حوافز أعلى وفي الرجعة قالوا تكون النفوس مرهقة والعزائم فاترة والناس يريدون الرجوع إلى أهلهم بأقرب وقت وهذه سرية ستنطلق أيضا فتحتاج إلى حافز أعلى فقالوا يعطون الثلث أذى الذي فسره به الأكثر مع أن من أهل العلم مثل الخطابي من لم يوافق على هذا وجعل ذلك جميعا في السرية التي تنطلق إلى الجيش في البدء وفي الرجعة قال في البدء المقصود أنهم ينطلقون إلى العدو فيغنمون ثم يكرون عليهم ثانية في الرجعة لاحظ نفس السرية تصيب ثانية فينفلهم الثلث بعد الخمس حتى هذا أقول لم يتفقوا عليه ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا لأن كما تعلمون مثل هذه القضايا الآن يعني ليست يعني من ليست مما الآن قد يحتاجه طالب العلم في مثل هذه الأيام ماذا يعطى الثلث أو الربع أو كذا لكنه من جملة العلم الذي يحتاج أن يعلم ويعرف وعلى كل حال في الباب أحاديث بمسألة التنفيل الربع والثلث بعد الخمس عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عن عبادة بن عباس وحبيب ومعن ابن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع وإن اختلف أهل العلم في هذا هل يكون من أصل الغنيمة أو يكون من غيرها نعم لأن هذا القدر يكفي في شرح الحديث فضلا نعم النبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا نعم هذا الحديث ورد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين من حمل علينا السلاح فليس منا هل المقصود ليس منا يعني ليس من المسلمين حمل علينا السلاح يعني من قاتل المسلمين حمل عليهم السلاح من قطاع الطرق ومن البغاة وغير هؤلاء من يحمل السلاح على المسلمين هل يكون بهذا خارجا عن الإسلام يكفر بهذا الجواب لا فمن أهل العلم يقول هذا من أحاديث الوعيد فلا نتعرض لتأويله من أجل أن لا يخف أثر ذلك في النفوس وهذه الطريقة هي التي يختارها بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله لا نتعرض لأحاديث الوعيد هذه لكن يحتاج إلى بيان المراد من أجل أن لا يفهم أحد أن الإنسان يكفر بالمعصية ولهذا فإن أهل العلم يذكرون توجيها لذلك فبعضهم يقول من حمل علينا السلاح فليس منا أي ليس على طريقتنا وأن ذلك سيق مساق الزجر وبعضهم يقول إذا كان مستحلا لحمل السلاح فإنه ليس منا وليس من المسلمين لكن الحديث ليس ظاهره كذلك الحديث عام من حمل علينا السلاح فليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا ليس منا من غشنا فليس منا هل يكون كافرا بالغش الجواب لا ليس على طريقتنا نعم فالشاهد أن على كل حال هذا يدل على الزجر وأن هذا الفعل أنه أمر شنيع فقد ورد الوعيد في أقل من هذا في الإشارة بالحديدة أو السلاح إلى المسلم كما ثبت حديث بهرير رضي الله عنه في الصحيحين لا يوشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار هذا مجرد إشارة ولو كان يمزح وجاء أيضا في صحيح مسلم حديث به بهريرة رضي الله عنه من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه وظاهره أنه يستوي فيه المازح والجد تلعنه الملائكة فكيف إذا حملها لقتله والله عز وجل قال في قطاع الطرق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله المحاربين ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض الذي عليه عامة أهل العلم الجمهور أن ذلك أن قوله أو أنها للتقسيم وليست للتخير بمعنى أنه كما قال ابن عباس إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا هذا قوله أو أن يقتلوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا أن يقتلوا أو يصلبوا طبعا الصلب مع القتل كما هو قول عامة أهل العلم إن من أهل العلم من يقول يقتل ويصلب ليرتبع به غيره وبعضهم يقولون إذا صلب بعد القتل فإنه لا يشعر بشيء ولا يدري عن شيء ولهذا بعضهم رأى أنه يصلب قبل القتل على كل حال أن يقتلوا أو يصلب يصلب إذا قتل وأخذ المال وإذا قتل ولم يأخذ المال فإنه يقتل وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخذوا وسبق الكلام على هذا المعنى في قطع الأيدي والأرجل من خلاف وتعليل ذلك وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوء من الأرض بالإخراج منها يستريح الناس من شرهم وبعضهم قال يحبسون لكن ليس هذا هو ظاهر الآية على كل حال هذا الذي قال به ابن عباس قال به الشافعي وأحمد وجماعة من أهل العلم وبعضهم يقول هي للتخير وليس الحديث عن هذا الآن بل نقل شيخ الإسلام من تيمي رحمه وابن المنذر الإجماع على أن قاطع الطريق أو أن المحاربين إذا قتلوا فإنه يجب قتلهم حدا حد المحاربين وأنه لا يجوز للإمام أن يعفو عنهم حتى لو عفى أولياء الدم فإن ذلك ليس من حقهم مثلا صارت فيها حد, حد المحاربين فلا يكون قتلهم من قبيل القصاص لاحظتم فالحاصل مثل هذه النصوص من حمل علينا السلاح تلعنه الملائكة حتى يضعها يدل على شدة هذا الأمر وخطورته والإنسان لا يتساهل في هذا لا جاداً ولا مازحاً ولا حاجة للإنسان أن يدخل في تأويلات ومتاهات لا يعرف كيف الخروج منها فيلحقه لعنة الله عز وجل ويخسر دنياه ويخسر آخرته وإنما يمشي على الجادة الواضحة يستفتي أهل العلم إن كان جاهلا ويدع الأمور التي تلتبس عليه يكفي هذا في هذا الحديث نعم تفضل أحسن الله إليك وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ريان أي ذلك في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم. يقول سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل يكون السائل أبو موسى رضي الله تعالى عنه. لكنه جاء في بعض الروايات أن رجلا سأل وفي بعضها أن أعرابيا سأل فأبو موسى الأشعر رضي الله عنه ليس بأعرابي نعم جاء أعرابي فسأل نعم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل يقول سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك الذي يقاتل في سبيل الله الذي الذي يقاتل شجاعة هل هو الذي يقاتل رياعا الجواب لا الذي يقاتل شجاعة بمعنى أنه غلبه طبعه حينما رأى العدو فنهض إليه لأنه شجاع دون أن يريد بذلك وجه الله عز وجل وأن تكون كلمة الله هي العليا فهذا لا يكون قتاله في سبيل الله وإنما هو شيء يهواه ويغذبه عليه الطبع واضح بد من قصد واحتساب ونية يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولو جاء أحد وقال نقاتل من أجل الجنة من أجل رضوان الله عز وجل أقول له الأشكال المعنى واحد فإن القتال بفكون كلمة الله العليا من أجل تحصيل ما عند الله تبارك وتعالى تقرب إليه وقال ويقاتل حمية حمية يعني أنفة وهضبا تقول أخذته الحمية و يقاتل رياءً الرياء أي ليراه الناس فيقولون مثلا فلان مقاتل فلان شجاع فلان يقهر العدو فلان لا يبالي فلان كذا أبل بلاءً حسناً فهذا هو الرياء متعلق بالرؤية والنظر بالعين فهذا يقاتل ليعرف مكانه وهذا أسوأ هؤلاء يعني الذي يقاتل شجاعةً ليس له أجر ليس له أجر لكنه يحمد في مجاري العادات أن فلان شجاع والذي يقاتل حمية يقال على الأقل هذا الإنسان عنده غير على قومه ومحبة لهم وحمية فقاتل عنهم فالناس قد يحمدونه لهذا إذا كانت الحمية في محلها أما الذي يقاتل رياءا فهو أبخس هؤلاء لا يخرج إلا بالوزر صلى الله عليه لكن أولئك لا يحصل لهم الأجر فإن كانت لهم نية صحيحة أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا جواب جامع يعني لو أنهم سألوا عن أشياء أخرى يقاتل الإنسان من لو قال يقاتل من أجل المغنم يقاتل من أجل أن لا يتهم أنه جبان يقاتل من أجل أنه ألزم أي سؤال يمكن أن يرد الجواب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا ضابط المسألة ولهذا يقال بأن, الـ بأن الـ الرئيس الـ التتر اللي هو تيمور لينك لما جاء إلى حلب وفعل ما فعل وقتل وأحرق وأفسد البلد وقف على قلعة في ناحيتها ونادى أين علماءكم؟ نادى علماء حلب وجمعهم، ثم أخبرهم أنه جالس العلماء وله بهم خبرة ومعرفة وإلف، فقال أريد أن أسألكم سؤالا سألت عنه أهل كذا وكذا وكذا يعني سأل عن بعض أهل المشرق وغير أهل المشرق أهل العراق وجاء بكبير العلماء الذين معه علماء مسلمين زعموا فجاءوا بكبيرهم وجاءوا بعلماء وقال ليتكلم أحدكم وسألهم هذا السؤال قتلنا وقتلكم طبعا يأخذ العلماء ويعذبهم ويقتلهم إذا ما أجابوا على ما يريد قتلنا وقتلاكم بالأمس من هو الشهيد فتحيروا إذا قالوا قتلانا الشهداء سيقتله وإذا قالوا قتلك الشهداء يكونوا أقروه على باطله وإراقته للدماء فقال من قدمه العلماء ليكون متحدثا عنهم قال هذه مسألة أجاب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ماذا قال قال يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فقال له بلغته الآجمين بما معناه أحسنت أحسنت طبعا هو عند نفسه أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فتركهم على كل حال وفي الباب حديث حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه مرفوعا من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى هو عندنا سائب إسناد صحيح حديث أبي امامه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له فأعاده ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه هو عند النسائب, النسائب اسمالا صحيح طبعا هنا لاحظ يبتغي الأجر والذكر يعني خالطه الرياء يريد أن الناس يثنون عليه فهنا يبطل عمله ولذلك لعلي ذكرت في بعض المناسبات أنواع التشريك في النية وذكرته في الكلام على الإخلاص في الأعمال القلبية وخلاصة ذلك أن العمل على مراتب لأننا نعلم في مسألة القتال في سبيل الله أنه يجوز أن يقصد مع ذلك الغنيمة كما أنه يجوز إنسان يحج ويريد التجارة فمراتب الأعمال أعلاها أن يتمحض القصد لله عز وجل يقاتل لتكون كلمة الله العليا فقط يحج طلبا للأجر فهذا أعلى شيء يصوم طلبا للثواب وتقربا. المرتبة التي بعدها هي أن يقصد أمرا يجوز على سبيل التبع مثل يحج طلبا لما عند الله وأيضا يريد التجارة ليس عليكم جناح أن تبتهوا فضلا من ربكم يعني التجارة ويقاتل لتكون كلمة الله العليا ويريد مع ذلك أيضا الغنيمة ويصوم طلبا للثواب وليصح بدنه فهذا لا إشكال فيه لكنه دون الأول المرتبة الثالثة أن يلتفت إلى أمر لا يجوز الالتفات إليه يقصد الرياء والسمعة فهذا إذا كان من ابتداء العمل فإنه يبطله وإذا كان عارضا أثناء العمل فإن دفعه صح ويفرق بين الأعمال التي تكون يبنى آخرها على أولها مثل الصلاة وبين الأعمال التي تتجزأ مثل قراءة القرآن فيبطل ما دخله الرياء وما لم يدخله الرياء يصح فإن كان بعضه يبنى على بعض فإنه لا يصح إلا إذا كان عارضا في أثناء العمل فدفعه المرتبة الرابعة وهي أن يتمحض قصده للدنيا فإن كان في عمل معين فليس له عند الله شيء قاتل من أجل فقط الغنيمة فهذا ليس له أجر والذي بعده هو أن يتمح قصده للدنيا لا للرياء والسمعة وإنما لعرض من الدنيا الذي يصوم ليصح فقط ويصل الرحم من أجل أن ينسى له في أثره و... فليس له إلا ما نوى فإن كانت جميع الأعمال بهذه الطريقة فهو داخل في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فهو داخل في هذا المعنى مع أن بعض الصحابة كمعاوية رضي الله عنه أبي هريرة رضي الله عنه حملوها على أهل الرياء ولا مانع تحمل على الرياء ومن تمحض جميع أعماله للدنيا المرتبة الخامسة وهي تمحض قصده للرياء فهذا أسوأ هذه الأحوال والمراتب والله أعلم طيب صدى أحسن الله عليك. كتاب العتق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوى عليه قيمة عدل فأعطى شركاه حصصهم وعتق وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق كتاب العتق بعض أهل العلم كالإزهري يقول هو من عتق مشتق من قولهم عتق الفرس مثلا إذا سبق وعتق الطائر إذا طار ونجع وعتق العبد إذا تخلص من الرق هذا أصله في اللغة. فيذهب العبد حيث شاء ينطلق يكون حرا وأما شرعا فهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. هذا معنى قريب يوضحه المراد فهو عجز حكمي بسبب الكفر وبعضهم يقول هو إسقاط الملك عن الآدم تقربا إلى الله تعالى وهو بمعنى ما قبله فهو عجز حكمي ليس بعجز حسي فالرقيق مثل الحر نحيط الحواس والعقل والمدارك وال والجسم ليس كذلك إنما هو عجز حكمي حكمي بمعنى من الرق وقع عليه سببه الكفر سببه الكفر يعني السبب الأصلي فيه الكفر وهو أنه سبي من الكفار فإن الأسارة للإمام أن يسترقهم أو أن يقبل الفداء أو أن يقتلهم على كل حال أو أن يطلقهم مجانا فإذا استرق هؤلاء فإنهم يكونون يكون عليهم حكم الرق وعلى من جاء من نسلهم على من جاء من نسلهم أما المرأة فإن وطئت بالتسري فإن الأولاد يكونوا تبعا للأب وإن وطئت بالنكاح الزواج تزوجها ولو حر فإن الأولاد يكونون تبعا لها الرقاء ولهذا قال الله عز وجل نعم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات لأنه لا يفعل ذلك الحر يعمد إلى التزوج من أمه ليكون أولاده الرقاء لكن إذا اضطر خشي على نفسه الزنا ولهذا قال الله عز وجل وأن تصبروا خير لكم إذن هذه حقيقة الرق وأن أصله الكفر ثم بعد ذلك كنا سألون نعم ويقول هنا من اعتق شركا له في عبد الآن هذا عموم من اعتق؟ كل من اعتق، لكن هذا العموم يدخل تحته صور كثيرة جدا منها ما هو متفق على أنه غير داخل ومنها ما هو مختلف فيه من اعتق لو أن المجنون اعتق شركا له في عبد يعتق كل ما يعتق ها؟ المجنون ما يعتق نعم الصبي الصغير لا يعتق عليه الرقيق لأنه لأن تصرفه غير مستقل لا يستقل بالنظر هذا الصغير فلا تنفذ مثل هذه التصرفات على خلاف في تفاصيل ذلك المحجور عليه للسفه أو الفلس واحد محجور عليه وجاء أعتق نصيبه في عبد ينفذ ما ينفذ واضح فهناك أشياء لا تنفذ هناك أشياء مختلف فيها يعني مثلا لو اعتق في حال مرض الموت المخوف يعتق ولما يعتق في خلاف بعضهم قال يعتق عليه وبعضهم قال يعتق من الثلث يعني عفوا النصيب الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم عليه قيمة عدل بعضهم يقول من الثلث وتصرف في ثلث وبعضهم يقول غير ذلك هكذا من اعتق شركا له في عبد إذا كان المعتق كافرا هل نقول له والله النصيب عند الشركة يلزمك أن إذا كان لك مال أن تعتقه أن تدفع لهم الثمن هذا في خلاف بين أهل العلم وهكذا إذا كان نصيب الشريك مرهونا هذا اعتق النصف عند نصف وله شريك ونصيب الشريك مرهون فهل يعتق عليه يقول نقول للمعتق اللي أعتقد نصيبه يجب عليك أن تدفع قيمة النصف الثاني هو مرهون ستضيع حقوق الناس فهذا فيه خلاف بين أهل العلم إذا كان قد كتباه مكاتب وجاء واحد منهم واعتقه هل يعتق هل نقول يلزمك يلزم كأن تدفع ما بقي وهكذا إذا كان نصيب الشريك مدبرا مدبر يعني كما سيأتي هو الذي يكون قد ربط ربطت حريته وإتاقه بعد الموت أقول إذا مت فأنت حر وجاه هذا الإنسان وأعتق نصيبه نقول له اشتر نصيب الثاني أيضا إذا كان عندك مال وهو مدبر وهكذا إذا كانت جارية طبعا لا يجوز إذا كانوا يشتركون فيها اشترك فيها اثنان او اكثر الوطء يكون لواحد تتفقون على هذا لا يجوز ان يشترك في وطئها اكثر من واحد طيب ذاك هو الذي له الوطء واستولدها وجاء منها ولد صارت ام ولد وامهات الاولاد لا يجوز بيعهن على قول الجمهور طيب هذا اعتق نصيبة نقول لا اشتر نصيب طيب الان تشتر وتباع هي ام ولد بالنسبة لشقها الاخر نعم، وهكذا هذا الإنسان اعتق شركا له في عبد يعني نصيبا وعليه دين نقول له يلزمك أن تعتق الباق الدين هذا مستغرق لكل المال اللي عنده نقول له توفي دينك ولا نقول له ادفعه بنصيب شريكك من أجل أن يعتق بقية العبد هذا فيه خلاف بين أهل العلم ثم أيضا إذا كان موسرا الحديث نعم، فإن كان له مال يبلغ ثمن العبد إلى أي حد هذا المال؟ العلماء مختلفون فيه كثيرا كما سيأتي. فالشاهد أن أن هذه أن هذا العموم من اعتق شركا له في عبد ليس على إطلاقه، وإنما يمكن أن يقيد بقيد أيضاً يحتاج إلى تفاصيل تحته أن يقال حيث وجدت الشروط وانتفت الموانع. بعد ذلك عند تحتاج تبحث ما هي الشروط وما هي الموانع فيما يتفق عليه ويختلف فيه وستجد اختلافا كثيرا لكن نستطيع أن نقول بكلام مجمل لازي من هذا البحث أصلا يعني لا يوجد الآن رقة فمن اعتق شركا له في عبد إن هذا العموم على ظاهره حيث وجدت الشروط وانتفت الموانع من اعتق شركا يعني نصيبا له في عبد وفي رواية في الصحيحين من اعتق عبدا بين اثنين فكان له مال يبلغ ثمن العبد يبلغ ثمن العبد طيب إذا كان له مال لا يبلغ ثمن العبد عنده مال الآن هذا العبد قيمته 100 ألف وهو على نصفين مع شريك آخر قال أنا اعتقت نصيبي قلنا له طيب باقي نصيب الثاني يلا كم عندك الآن من مال قال والله أنا عندي عشرة ألاف الآن نحتاج أن نقوم العبد طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوم عليه قيمة عدل ما الفرق بين القيمة والثمن الثمن هو ما دفع مقابل السلعة مثلا وأما القيمة فهي ما تستحقه أنا قد أكون أشتري هذه الساعة أشتريتها بعشرة ريالات مثلا لكن قيمتها 300 ريال أليس كذلك هذه السيارة قد يبيعني إيها إنسان ب20 ألف لكن قيمتها قد تكون 10 ألاف وقد تكون قيمتها 8 قد تكون قيمتها تصل إلى 100 ألف فالعبرة بالقيمة قوة عليه يعني ينظر كم يستحق هذا العبد بمواصفاته فيقوم عليه قال والله هذا العبد يستحق مئة ألف أنت عتقت الشق الذي يخصك بقي خمسون تدفعها لهذا طيب الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكان له مال يبلغ ثمن العبد يبلغ ثمن العبد إذا كان ما عنده مال يبلغ ثمن مفهوم المخالفة أنه لا يلزمه لكن هل هذا محل اتفاق؟ الجواب لا بعض أهل العلم يقول إذا كان عنده مال ولو لم يبلغ ثمن العبد فإن هذا من أجل تطلع الشارع للإعتاق فإنه يدفع ما عنده فيعتق لربما عشر نصيب الشريك الآخر نصف شريك الشريك الآخر والباقي ينظر فيه. يستسعى أو ما يستسعى كما سيأتي هذا العبد نعم فبعض أهل العلم يقول لا يقوم عليه والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقول يسري إلى القدر الذي هو موسر به واختلفوا في هذا القدر الذي يكون موسرا به كما سيأتي فقوله صلى الله عليه وسلم قوم عليه قيمة عدل يعني لا يزاد على قيمته ولا ينقص ما يقال والله ما من أجل رغبة الشريك الآخر نعطيه أكثر مطمعه يقول لا هنا السراية لازمة إذا كان له مال إذا كان الذي اعتق له مال فلا وكس ولا شطط لا وكس يعني لا ننقص من قيمته نقول خلاص من أجل تشوف الشارع للعتق وأن هذا قد اعتق نصفه مثلا نعطيك هو يسوى خمسين ألف نعطيك ثلاثين ألف خلاص احتسب الباقي لا وكس ولا شطط لا شطط لا يزاد له في القيمة قيمة عدل قيمة التي يستحقها لا يظلم ولا يزايد له في السعر من أجل أن يقبل أو لا يقبل لأن ذلك لا يطلب فيه قبوله ورأيه وموافقته وفي رواية لمسلم قوي ما عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط لاحظتم طبعا الحديث الـ الـ الآتي له تعلق بهذا الحديث نعم الحسنى الله, الله عز وجل النبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق شقصا له من مملوك فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه نعم الحديث السابق ديف ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن من اعتق نصيبا له في عبد في مملوك فإنه ينظر هل عنده شيء عنده مال أو ليس عنده مال فإن كان عنده مال يعتق الباقي من ماله فإن لم يكن عنده مال فإنه يبقى نصف هذا المملوك على الرق هذا ظاهر الحديث السابق وهذا مفهومه أيضا مما سكت عنه يبقى على الرق وهذا عمل به بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وسيأتي إن شاء الله هنا هذا الحديث حديث أبي هرير رضي الله عنه من اعتق شقصا من مملوك من أعتقى شقصا من مملوك أظن في تحريف في النسخة ولا لا شقصا من مملوك, مملوك من مملوك صحيح من مملوك من مملوك شقصا من مملوك فعليه خلاصه يعني أعتق جزءا نصيبا له فعليه خلاصه في ماله هذا موافق للحديث السابق تماما عليه خلاصه من ماله هذا إذا كان له مال قال فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه هذا الجزء هذا الجزء ليس موجودا في الحديث السابق حديث مخرج في الصحيحين ما هو الحل ظاهر الحديث السابق أو مفهومه أنه يبقى على الرق إذا كان إنسان هذا ما عنده مال وإنما اختلفوا في إذا كان عنده مال لا يبلغ فيما الجزء الآخر هنا يقول قوّم المملوك قيمة عدد ثم استسعي يعني من المملوك غير مشقوق الآن هذا المملوك اعتقى نصفه فيبقى يخدم السيد نصف يومه مثلا ونصف اليوم يستسعى يستسعى معناها يقال له اذهب اعمل غير مشقوق عليه لاحظ غيره لا لا نحمله وما لا نطيق لكن نقول له كم هذا النصف يبلغ خمسين ألفاً اذهب واعمل وكل شهر تعطيه خمسة آلاف مثلاً ما نشق عليه إذا كان ما يطيق حسب صنعته ومينته ومعرفته قد نقول له كل شهر ألف قد نقول له كل شهر خمسمائة بحسب حاله لا نشق عليه ولا نعطيه أشياء ومبالغ وأقصاد تعجيزية غير مشقوق عليه نقول له اعمل فإذا وفيت بهذه القيمة فإنه يعتق ما بقي منك نصيب الآخر وهذا حل في مثل هذه القضية إذا ما كان عند المعتق الأول ما كان عنده مال يبلغ قيمة العبد لكن قوله صلى الله عليه وسلم فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال هذا المال ما هو بأي اعتبار ما هو المقياس العلماء لم يتفقوا فيه على شيء والمسألة على كل حال تتعلق بالعتق وما عندنا عتق لكن فقط للإضاءة على سبيل الاختصار العلماء بين أقصى اليمين وأقصى اليسار في هذه القضية بعضهم يقول إن كان عنده مال بحيث لا يبع له أصول يعني واحد قد يقول والله أنا ما عندي إلا مصروف الأولات لكن يملك مساحات شاسعة من الأراضي والمزارع والعمارات والمصانع كل ما يبع له أصول بعض أهل العلم يقولوا ما يبقى له أصل عنده مال يدفع ما عنده يستسعى العبد، وبعضهم يقول ما يبقى حتى لا يبقى عليه إلا ما يستر في الصلاة مع كل شيء سيارته ساعته وملابسه ملابسه وحلي زوجته وبناته من أجل أن يعتق هذا بعضهم هكذا يقول وبعضهم يقول يباع بيته حتى البيت الذي يسكنه يباع وهذه لا تخلو من مبالغة وبعضهم يقول إذا كان عنده ما يفضل عن قوت يومه وليلته له للعيال فإن هذا مال يبذل يدفع في سبيل تحقيق وإلا يقول ما عنده مال إذا ما عنده زيادة على قوت يومه وليدة لاحظ الفرق بين هذه الأقوال ولا أريد أن أطيل فيها على كل حال الجمهور من أهل العلم على حديث ابن عمر السابق أن العبد ما يستسعى وإنما إن كان للمعتق مال فإنه يعتق الباقي ما عنده مال خلاص يبقى هذا على الرق في شقه الآخر ويكون قد اعتق بعضه فهذا هو المبعض وهذا الذي عليه عم الطيب وهذا الحديث الصحيحين قالوا إن ذكر الاستسعاء فيه مضعف كما قال الإمام أحمد رحمه الله الإمام أحمد ضعف الاستسعاء في هذا الحديث وضعفوا جماعة آخرون على كل حال قال انفرد سعيد بن أبي عروبة بزيادة الاستسعى عن قتاده ومشاهير أصحاب قتاده لم يذكروا الاستسعى ومعروف في علوم الحديث أن الثقة إذا انفرد خالف بقية الثقات فإن روايته تكون شاذة فإذا خالف الضعيف للثقات تكون الرواية منكرة فهذه يرون أنها شاذة ذكر الاستسعاء في هذا الحديث فقالوا شعبة وهيشيام دستوائي وهمام من أصحاب قتادة ما ذكروا الاستسعاء وانفرد به سعيد بن أبي عروبة بل قالوا بأن ذكر الاستسعاء هذا أصلا مدرج من قول قتادة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وذهب أخرون منهم الشيخان البخاري ومسلم إلى أن هذا من الحديث المرفوع وبناء عليه الذين قالوا إنه من الحديث المرفوع قالوا هذا الحديث يبين مصير الشق الآخر إذا لم يكن للمعتق مال يبلغ نصيب الشريك فإنه يستسعى شغل هذا الرقيق حتى يحصل ثم يفك رقبته والجمهور قالوا لا لا يبقى وهذا الاستسعى مذكور في الحديث رواية شادة ويبقى نصفه أو القدر الذي يبقى على الرق ولا يستسعى الرقيق نعم لا يستسعى لكن لو أنه, لو أنه الكلام في اللزوم لو أنه اتفق معه السيد قال أنت الآن اعتق نصفك وأنا ما عندي استعداد واحد نصفه معتق واحد نصفه حر يتطاول علي ساعة ويخضع ساعة والحرية والردمة يجتمعان وأنا لا أريد أن يجتمعان في نظرة طبعا لأن المبعض شرعا يعني لا إشكال فيه فقال اذهب واشتغل واعطني أقصاد فيكون نصفه مكاتبا واضح فلا أشكال بهذا لكن الكلام هل يلزمه ذلك نقول له بما أنه اعتق نصفه يستسعف الباقي ولا كلام لك الذين ضعفوا هذه الرواية قالوا لا الاستسعى ضعيف ولا يثبت يبقى نصفه على الرقوة لا نخرجه من ملكه بهذه الطريقة عرفت الفرق هذا نعم لو انه رضي بهذا فلا اشكال تفضل الحديث بعدها باب بيع المدبر عندكم هذا في باب مستقل نعم مستقل ها؟ عموما هو داخل في العتق في المدبر. نعم هو من علق عتقه بعد الموت فهو مرتبط في موضوع العتق فإن جعل في باب المستقل فلا إشكال المدبر وإن ادخل مع هذا الباب فلا إشكال أمر سهل نعم باب بيع المدبر وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عمله مدبر لأنه يعتق بعد ما يدبره سيده نعم فالممات دبر الحياة ولذلك كلمة دبر كان عندنا ملتقى عن التذبر في السبوع الماضي أظن فالكلام الكثير الذي يذكر هو في الواقع يرجع إلى هذه القضية دبر الشيء التدبر القرآن هو النظر فيما وراء الآيات فيما وراء الآيات نعم فهنا علق مع عتقه بعد الحياة والموت يأتي في دبر الحياة يعقبها ويتلوها ويكون بعدها يقول نعم تفضل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الأنصار غلاما له وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا من أصحابه أعتقوا غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه نعم الحديث جابر رضي الله عنه يقول دبر رجل من الأنصار غلاما له رجل من الأنصار جاء في بعض الروايات تصحيح باسمه وإن كان لا يفيد هنا أبو مذكور أبو مذكور الأنصاري غلاما له هذا الغلام مبهم لكن بعضهم يقول هو يعقوب القبطي دبر رجل من الأنصار غلاما له هذه الرواية في مسلم قال وفي لفظ وهذه في الصحيحين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق هلاما له عن دبر يعني دبره فهذا يدل على جواز التدبير من ناحية قال لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه اتفاق عليه هذا يدل على أنه يجوز بيع المدبر يعني هذا الرجل قال لهذا المملوك قال له إذا ميت فأنت حر الآن هذا عتق معلق بالموت هل يجوز بيعه بهذا الاعتبار أو لا يجوز قال له إذا ميت فأنت حر نعم هل يجوز بيعه هذا الحديث يدل على أنه يجوز بيعه في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتريه مني فاشتراه نعين ابن عبد الله النحام رضي الله تعالى عنه فباعه له النبي صلى الله عليه وسلم فالمدبر من أهل العلم عامة أهل العلم أكثر أهل العلم من الفقهاء الفقهة وأهل الحديث يقول يجوز بيعه مطلقا يعني قال لمملوكه إذا ميت فأنت حر ثم بعدين بدى له هكذا بس أن يبيع كل جاء إنسان وطمعه فيه بعنيا وأنا سأعطيك فهل نقول لا ما يجوز أنت قلت له إذا ميت, فأنا إذا ميت فأنت حر ما يجوز بيعه عامة أهل العلم يقولون يجوز والدليل هذا الحديث نعم وبعضهم يقول إن كان تدبيره تدبيرا مطلقا قال إذا مت فأنت حر فإنه لا يجوز بخلاف المقيد المقيد كان يقول إذا رجعنا من هذه السفرة فأنت حر إذا برئت من المرض فأنت حر فبعضهم يقول هذا يجوز له أن يرجع فيه فيبيعه والذي يظهر والله على لا فرق لأنه سيعتق بصورة تلقائية بعد ما تنتهي هذه أو هذه الحياة أو البرء من المرض أو الرجوع من السفر فلا فرق بين هذا وهذا وبعضهم يقول لا يجوز له أن يبيعه بعد ما دبره في حال الحياة لكن لو مات وعليه دين ولم يترك شيئا لوفاء هذا الدين فعندئذ يجوز بيع هذا المملوك المدبر في وفاء هذا الدين وإلا فإن كان له أموال وهذا وعليه دين وهذا المملوك يمكن أن يدخل في الثلث قالوا فإنه يعتق من الثلث على كل حال الأقرب الله تعالى أعلم أخذن بظاهر هذا الحديث أن المدبر يجوز بيعه مطلقا يجوز بيعه مطلقا خير رأيه ثم ذلك صرف النظر ولا يريد اتقه فباعه فلا إشكال في هذا لا يكون ذلك من قبيل الوعد الذي أخلفه لأن هذا المملوك هو بمنزلة السلعة عنده السيارة يريد أن يبيعها ثم بعد ذلك صرف النظر عنده أرض أراد أن يبيعها ثم بعد ذلك صرف النظر أراد أن يهدمها أراد أن يجعلها مسجد قال ما إنها ما خرجت من يده فله أن يرجع الكثير من الناس يسأل يقول أنا عندي أموال عندي مئة ألف فوضعتها على جنب في حساب لي على أساس أريد بها مسجد أنا أنا محتاج نقول لا إشكال ما خرجت من يدك يقول أعطيتها لإنسان يبحث لي عن مكان يقول هذا وكيل لك لك أن ترجع فيها لاحظ. بخلاف من أعطاها لإنسان يبني مسجد أصلا مسجد يجمع له تبرعات فجئت فأعطيتهم لا يجوز أن ترجع بفرق بين هذا وهذا أن ترجع بها من وكيلك أنت أو أن ترجع بها ممن أعطيته من وكيل المشروع أو وكيل الفقير أو نحو ذلك أعطيته مئة ريال له دور فقير تعطيها إياه ثم قلت له تعال أنا بحتاجها الآن مع معي شيء وأشتري في طريقي ما في إشكال لكن إذا جاء وكيل الفقير وأخذها ما يجوز ترجع فيها وبهذا يكفي كنا انتهينا من الكتاب أبو عبد الله كاتب برقة يقول أول درس في العمدة كان في الرابع من محرم سنة 1426 واليوم 11-16-429 كم صار لنا ثلاث سنوات ونصف ليس كذلك ها ثلاث ونص شيء الحمد لله ها ايه قل من اربع قلنا حدود الاربع والآن صار ثلاث سنوات ونصف والحمد لله صلى الله لنا ولكم التوفيق لكن من منكم حضر من اول الدرس الى اخره من؟ يعني لو غاب مرة ومرتين فإن هذا قد يعفى ما لم يصل لنسبة 25% من أول إلى الآخر طيب وفيه ترى ورقة أنا أبغى اسماء الأخوان اللي حضروا من أول إلى الآخر وإن حصل غياب أحيانا ما لم يبلغ 25% من من أهل عنك هنا الدرس هو لأهل عنك طبعا اللي يحضرون معنا من أهل عنك اللي عادة يحضرون معنا واحد اثنين ثلاث ثلاثة أنت نص نص عنك حسين من أهل الدوحة بس اصطف راس في عنك ويجي من الدوحة جدا. أنت مثلنا جد عني عانك الله شفتوا شلون المشقة تجلب التيسير ما في مشقة ما شاء الله نعم من أيضا من يحضر معنا من عليك مش مو من عليك نه؟ أنت من أنت من عليك؟ اليوم الأخبارات الشيخ اليوم عشانهم غيدين نعم جيد طيب على كل حال لي جزاك الله خير هل عندكم سؤال؟ شيخ؟ نعم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم منصني عليهم معروف فقد جزاك الله خيرا فقد دبلغ في الثناء عجل شيخ جزاك الله خير ما قصرت في هذا الحضور ولم نستفد يا شيخ فقط بس هي الدروس العلمية وإنما سمتكم يا شيخ وهديكم وطريقتكم في العلم لا شك أننا استفدنا منها ونقول لا أقول هذا الكلام مدح فقط وإنما يا عبرة نستفيد منها يا شيخ فلقد عامة أهل العلم المعروف عنهم أن العلم يؤتى إليه ولا يأتي ولكن يا شيخ يعني كما نعرف أن ابن عباس على قدر جلالته وقدره ومكانته من الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا راد الحديث يأتي إلى أحد الصحابة رضي الله عنهم فيجلس فيجلس على بابه في الحر ويسفيه الرمل كله طلبا للعلم حتى إذا خرج هذا الصحابي وقال ماذا تريد ابن عباس قال أريد العلم قال هلأ هل أخبرتني فاتي فيقول كلا إنما العلم يؤتى ولا يؤتى إليه إنما العلم يؤتى إليه ولا يؤتى ولكن الشيخ في حضورك معنا في هذا في هذه الثلاث السنوات لا شك أنه مثل يحتذى به وشيء عظيم وشيء لا شك يا يا شيخنا يعني من الأشياء التي استفدناها في هذه الدروس كذلك يا شيخ إصرارك على الدرس ومكوثك معنا خلال هذه الثلاث سنوات والنصف مع تناقص الكثير من خارج المنطقة ومن داخل المنطقة لا شك أنه يعني فائدة عظيمة أن الإنسان إذا أصر على شيء وأراد أن ينهي هذا الشيء فإنه يكون له ما يريد ولا شك أنها من الفوائد العظيمة الذي استفدناها منك يا شيخ فنصى الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء على ما قدمت وعلى جميع مسيرك إلى هذه المنطقة فنشهد الله على حبك يا شيخ وأنت نعرف أنك ما حضرت للمنطقة إلا محبة لأهلها وأهلها يشهد الله أنهم يحبونك يا شيخ بارك الله فيك لكم الله خير هو هذا ليس بكثير أن يأتي الإنسان لدرسه كذا لكن هي ال الإشكال فقط إنه حينما يكون أحياناً زيادة على طاقته في الوقت، نعم هذا هو الإشكال، فيضيق الوقت جدا على الإنسان ويسبب دائما أزمة مستمرة في الوقت دائماً أزمة مستمرة، فتضيع حقوق وأشياء بسبب هذا، هذا هذه المشكلة. الله يبارك. وإلا ليس ذلك بكثير أن يأتي الإنسان مكان قريب مثل هذا. و وإنما هي فقط البرامج اللي تأتي زيادة على الكيلة كما يقال هي اللي تسبب إشكالات فأحيانا تأتي بعض الإحراجات أحيانا في بعض البرامج محاضرة أو كذا فوق البرنامج ويسبب هذا توقف لبعض الدروس أحيانا مدة أسبوع أو أو أشياء ثانية فتكون على حسابها أن الوقت صار بالكاد نعم ما يمنع إن شاء الله. تزايك الله خير.